Hvala što pratite والأكل للناس ثابتني لما حصل إيه لا يمكن عمري تاني ما هبقى ليك هي غلطة ومش هعدها حتى سرتك مش هجبها هنسألني في يوم قابلتك مش هفكر نفسي بيك ده لو هعين ضيق على نفسي تاني والعزم لو كان فراء حلقه رحتي وروحي فيه ده اللي شفته مكانش هاين قضري ما عرفت حينين في الحياة مقدرش اقولك حلوة بعدك الدين